وياكم للموت اخدوني وحدي لا لا تخلوني لارض الطف اخدوني ما تتحمى الروحي تشفاكم وياكم للموت اخدوني علي لو دمعتي يغوي همنا Ello fel a f aunquegell encanto Z chegsiad ar descriptor Osader gyfrannu Ogwi bod refus Z him ini Cyros u Beddieg Duy borg Bry Betwrdd waeg G.'sgogi ப للموت لل ليل يا قلب اتحمل الفرقه بالدمعات ما تنطفي الحرقه يا ابويا شلون انسى سعات الملقا خبرت يا ابو قلبي ما يصدقه شلون اتصرف واتخليني وانا باوال دور اسمي وانا عيش حكايات الروح قولا والله اتصبر وقت يا ابو يا منشوق دم احمر لكن ما تعدي لي والله ما اقدر خذني وياك حال بحالة الخدار يا ابو يا بلوعة اهاتي وبزحمة توني وشهقاتي اصرخ لا ترحل عن عيني يباريني وياكم للموت اخذوني انا بي بال... وانت مو يمي حنانك هو روح السار يبدمي يا ابويا شوفتك يتلاشك الهمي وجودك خيم ابويا والعمد عمي انت وعباسي تباروني مهيوبة بسدكم خلوني قاسم والاكبر سلواني أرتاحي بجمعة إخواني وياكم للموت اخذوني وياكم للموت اخدوني اخدوني اخدوني لا لا لا تخلوني, لا تخلوني ويا وياكم, اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل وياكم للموت اخذوني عليكم بعد شليانا بعمري بعدكم رحموت بلوعتي وقهري قبل لا تروح حفر يلعبوا قبري سلم بيد الله أمرك وأمري انت بغربة وأنا بغربة تدريه القربة شكت صعبة احفر قبري for ya al walid shamtani wayakum lil mawt takhmu wayakum lil walid ahdina la la